الدين ا ل ن ص ي ح ة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله و ل أ ئ م ة المسلمين وعامتهم قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله هذا حديث عظيم الشان وعليه مدار ا ل إ س ل ا م وما قاله جماعات من العلماء ب أ ن ه أ ح د أ ر ب ا ع ا ل إ س ل ا م أ ي أ ح د ا ل أ ح ا د ي ث ا ل أ ر ب ع ه التي تجمع أ م و ر ا ل إ س ل ا م فهو خ ط أ والصواب أ ن على هذا الحديث وحده مدار ا ل إ س ل ا م قال ا ل إ م ا م الخطابي رحمه الله ا ل ن ص ي ح ة ك ل م ة يعبر بها عن جمله هي إ ر ا د ة الخير للمنصوح ان ك ل م ة ا ل ن ص ي ح ة ك ل م ة يعبر بها عن ج م ل ة هذه ا ل ج م ل ة هي إ ر ا د ة الخير للمنصوح ولا يمكن أ ن يعبر عن هذه ا ل ج م ل ة وما احتوته من المعاني ب ك ل م ة غير ا ل ن ص ي ح ة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ويحتمل أ ن يكون قوله صلى الله عليه وسلم الدين ا ل ن ص ي ح ة المراد به ا ل م ب ا ل غ ة كما في قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الحج ع ر ف ة أ ي أ ع ظ م أ ر ك ا ن الحج هو ا لو كفب ع ر ف ة فيحتمل أ ن يكون قوله صلى الله وسلم الدين ا ل ن ص ي ح ة يراد به ا ل م ب ا ل غ ة في م ن ز ل ة ا ل ن ص ي ح ة في الدين و أ ن ه ا من الدين بمكان ويحتمل أ ن يكون على ظاهره ل أ ن كل عامل لم يخلص عمله ا لله فهو مردود عليه و ا ل ن ص ي ح ة في ا ل ل غ ة معناها الخلوص تقول خلصت العسل إذا أو نصحت العسل إ ذ ا خلصته من شوائبك الدين ا ل ن ص ي ح قالوا لمن يا رسول الله قال لله و ا ل ن ص ي ح ة لله عز وجل تتحقق بمجموع أ م و ر اولها ا ل إ ي م ا ن بوحدانيته عز وجل ونفي الشريك عنه كما قال تعالى و إ ل ه ك م إ ل ه واحد لا إ ل ه إ ل ا هو الرحمن الرحيم وقال ت ع الله ى و ق ا ا ل ل لا تتخذوا إ ل ه ي ن اثنين انما هو إ ل ه واحد ف إ ي ا ي فارهبوه و ق ا ل تعالى وقضى ربك أ ل ا تعبدوا الا إ ي ا ه وقال تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليك أ ل ا تشركوا به شيئا فالتوحيد هو أ ع ظ م ما ينصح به العبد لربه عز وجل ا ل إ ي م ا ن ب و ح د ا ن ي ة الله ونفي الشريك عنه وبهذا أ ر س ل الله الرسل و أ ن ز ل الكتب كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا ن و ح إ اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه وقال تعالى ينزل ا ل م ل ا ئ ك ة بالروح من أ م ر ه على من يشاء من عباده أ ن أ ن ذ ر و ا انه لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا فاتقون ولذلك اتفقت ك ل م ة ا ل أ ن ب ي ا ء أ ج م ع ي ن على يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره كما تتحقق ا ل ن ص ي ح ة لله عز وجل ب إ خ ل ا ص العباده ة ل ب إ خ له ا العبادة ص ل كما أ م ر سبحانه وتعالى إ ن ا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين أ ل ا لله الدين الخالص فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون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 ويقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال الله عز وجل إن انا أ غ ن ى الشركاء ا عن الشرك من عمل عملا أ ش ر ك فيه معي غيري تركته وشركه كما تتحقق ا ل ن ص ي ح ة لله عز وجل بوصفه بكل صفات الكمال وتنزيه ه عن كل صفات النقص من النصيحة لله عز وجل وصفه عز بكل كمال يليق بجلاله وتنزيهه عن كل نقص يعيب ذاته ا ل م ق د س ة سبحانه وتعالى ولا يتحقق ذلك إ ل ا باعتقاد عقيده السلف اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في باب ا ل أ س م ا ء والصفات وملخصها نثبت لله تبارك وتعالى ما أ ث ب ت ه الله لنفسه في محكم كتابه او فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل وقوفا عند ق و ل سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ف أ و ل ا ل آ ي ة رد على ا ل م ش ب ه ة و آ خ ر ه ا رد على المعطله وسبيل الحق بينهما ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة إ ث ب ا ت بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل نقول ذلك في صفات الذات كالوجه واليد والساق والعين ونحوها كما نقول ذلك في صفات ا ل أ ف ع ا ل من الاستواء والنزول والمجيء والاتيان ونحو ذلك فنقول لله تعالى يد لا ك أ ي د ي ن ا ولله تعالى وجه لا كوجوهنا ونقول في الاستواء ا س ت و ا ء اي ع ل ى وارتفع استواء يليق بجلاله ونقول في المجيء يجيء ربنا كيف يشاء لا نحرف ا ل ك ل م ة عن و ض ع ه فنقول في قوله تعالى وجاء ربك وجاء امر ربك ولا نقول في قوله تعالى يد الله ق د ر ة الله ولنقول استوى أ ي استولى و إ ن م ا نثبت لله تعالى ما أ ث ب ت ه الله لنفسه في محكم كتابه أ و فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل وقوفا عند قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومن ا ل ن ص ي ح ة لله تعالى القيام بطاعته واجتناب معصيته ف إ ن الله تبارك وتعالى أ م ر بطاعته ووعد عليها ب ا ل ج ن ة ونهى عن معصيته وتوعد عليها بالنار فقال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من ت ح ت ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن ي ع ص الله ورسوله و ي ت ع د حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن ا ل ن ص ي ح ة لله أ ن نحب في الله ونبغض في الله ونوالي أ و ل ي ا ء الله ونعادي أ ع د ا ء الله فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي أولياء وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا وقال سبحانه آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء وعدوكم إ ن استحبوا الكفر على ا ل إ ي م ا ن ومن يتولاهم منكم ف أ و ل ئ ك هم الظالمون والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول أ و ث ق عرى ا ل إ ي م ا ن الحب في الله والبغض في الله والله تبارك وتعالى بين للمؤمن لمن يكون ولاؤه وممن يكون براؤه فقال عز وجل إ ن م ا وليكم الله ورسوله والذين آ م ن و ا الذين يقيمون ا ل ص ل ا ة ويؤتون ا ل ز ك ا ة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون فبهذه الامور مجموعه تتحقق ن ص ي ح ة المؤمن لله عز وجل اما ا ل ن ص ي ح ة لكتاب الله عز وجل فتكون باعتقاد ان ا ل ق ر آ ن كلام الله منه بدا بلا ك ي ف ي ة قولا و أ ن ز ل ه على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا و أ ي ق ن و ا أ ن ه كلام الله تعالى ب ا ل ح ق ي ق ة ليس بمخلوق ككلام البريه فمن سمعه فزعم أ ن ه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه و أ و ع د ه عذابه حيث قال س أ ص ل ي ه سقر فلما اوعد الله بسقر من قال إ ن هذا إ ل ا قول البشر علمنا و أ ي ق ن ا أ ن ه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ومن ا ل ن ص ي ح ة لكتاب الله عز وجل تعظيمه وتقديسه وتلاوته حق تلاوته ف إ ن الله تبارك وتعالى قد شهد ب ا ل إ ي م ا ن ل ل ذ ي ن يتلون القرآن حق الذين اتيناهم ل ق حق ر آ ن ل ل ا ا و ذ ي ن الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به وحق ا ل ت ل ا و ة أ ن ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن مرتلا ج و د ا م و أ ن تقيم حروفه و أ ن تخشع عند ا ل ت ل ا و ة و أ ن تتدبر و أ ن تحاول أ ن تعرف العام والخاص والناسخ و ا ل م ن س و ف وتؤمن بالمحكم وتسلم, ب... وتسلم بالمتشابه وتفوض ما يخفى عليك من علمه إ ل ى الذي أ ن ز ل ه سبحانه وتعالى ومن النصح لكتاب الله أ ن يكون ا ل ق ر آ ن حاكمنا والمهيمن على حياتنا في كل أ م و ر ن ا دقها وجلها نتحاكم ا ل ق ر آ ن في بيوتنا ن القرآن أنفسنا ونتحاكم القرآن ا وتحاكم ا ح ك م م في في ونتحاكم ا ل ق ر آ ن في ق ض ا ي ا ن كلها ا ل ع ا م ة منها و ا ل خ ا ص ة الدين ا ل ن ص ي ح ة قالوا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله أ م ا ا ل ن ص ي ح ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ف ي أ ي ض ا تتحقق ب أ م و ر منها ا ل إ ي م ا ن ب أ ن محمدا رسول الله فقد شهد الله له بذلك فقال هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله و ك ف ى بالله ه ش ي د امرنا ح م د س و وقد ل الله أ م ر الله تعالى ب ا ل إ ي م ا ن برسوله صلى الله عليه وسلم فقال آ م ن و ا بالله ورسوله و أ ن ف ق و ا مما جعلكم مستخلفين فيه وقال يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا آ م ن و ا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بانه خاتم النبيين كما قال رب العالمين ما كان محمد ابا احد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين فكل دعوى ا ل ن ب و ة بعده فغي وهوى فقد أ خ ب ر وهو الصادق المصدوق أ ن ه لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يبعث ثلاثون دجالون كلهم يزعم أ ن ه رسول الله ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم ومن النصح له صلى الله عليه وسلم طاعته في كل ما به أ م ر والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر فقد أ م ر الله بذلك فقال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال محذرا من ا ل م خ ا ل ف ة فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم ف ت ن ة أ و يصيبهم عذاب أ ل ي م وقد جعل سبحانه وتعالى الهدى كل الهدى في ط ا ع ة رسول الله والضلال كل الضلال في عصيان رسول الله فقال سبحانه و إ ن تطيعوه تهتدوا وقال عز وجل ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقد اخبر سبحانه ان الذين عصوا رسول الله سيندمون يوم ا ل ق ي ا م ة اشد الندم ولن ينفعهم الندم فقال عز وجل فكيف اذا جئنا من كل ا م ة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتبون الله حديثا وقال تعالى ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا و لقد ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ل اتخذ اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال سبحانه ي س أ ل ك الناس عن ا ل س ا ع ة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل ا ل س ا ع ة تكون قريبا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 ان ارسلناك شاهدا ومبشراً ونذيرا م ب ش ر ا و لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه و ت و ق ر و ه وتسبحوه ب ك ا ت ا واصيلا وشهد ا سبحان ر ب الفلاح للذين يجلون رسول الله ويحترمونه ويكبرونه فقال فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يؤمن احدك حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما ومن النصح لرسول الله صلى الله سلم احياء سنته وبث دينه ونشر شريعته والتفقه فيها و ا ل د ع و ة اليها والعمل بها وتعليمها ومن النصح لرسول الله م ح ب ة أ ه ل بيته وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أ ج م ع ي ن أ م ا النصح ل أ ئ م ت ن ا الدين ا ل ن ص ي ح ة لله ولرسوله ولكتابه و ل أ ئ م ة ا ل ل فالنصح ل م م س ي ن أ ئ م ة المسلمين يتحقق بمجموع أ م و ر منها طاعتهم في المعروف كما قال تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ ط ي ع و ا الله و أ ط ي ع و ا الرسول و أ و ل ي ا ل أ م ر منكم والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قد أ ك ث ر على أ ص ح ا ب ه من ا ل أ م ر بطاعه ولاه ا ل أ م ر من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع و ا ل ط ا ع ة فيما أ ح ب أ و كره ما لم يؤمر ب م ع ص ي ة وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ه ا ستكون بعد أ ث ر ه وامور تنكرونها قالوا فما ت أ م ر من ادرك منا ذلك يا رسول الله قال ا د ا ل ذ ي عليكم و س ل ا ل ل ه الذي لكم ومن النصح لائمتنا ا ل ص ل ا ة خلفهم والحج والجهاد معهم ودفع ا ل ز ك ا ة الى عمالهم اذا بعثوا عمالهم لجمع ا ل ز ك ا ة ومن النصح لائمتنا الصبر على جورهم والصبر على ظلمهم وعدم الخروج عليهم فعن عوف بن مالك أ ن سلمه بن يزيد الجعفي قال يا رسول الله أ ر أ ي ت إ ن قام علينا أ م ر ا ء ي س أ ل و ن ن ا الذي لهم ويمنعوننا الذي لنا ف أ ع ر ض عنه عليه ص ل الصلاه فكرر السؤال فقال أ د و الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم الا من ولي عليه والد فراه ياتي شيئا من معصيه الله فليكره ما ياتي من معصيه الله ولا ينزعن يدا من طاعته الا من ولي عليه والد فراه ياتي شيئا من م ع ص ي ة الله فليكره ما ياتي من م ع ص ي ة الله ولا ينزعن يدا من طاعته وانما نهانا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن الخروج على امرائنا و و ل ا ة امورنا لما في الخروج عليهم بالسيف من ا ش ا ع ة الفوضى وازهاق الارواح وقتل الانفس ا ل ب ر ي ة وسلب الاموال وانتهاك الاعراض وغياب الامن والامان من البلاد بل قال العلماء ان في الصبر على جور ا ل ا ئ م ة تكفير السيئات و م ض ا ع ف ة الاجور والحسنات ان في الصبر في على جور الائمة جور تكفير السيئات و م ض ا ع ف ة الاجور والحسنات وكذلك ق قال د الله تعالى و نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فاذا ارادت ا ل ر ع ي ة ان يتخلصوا من ظلم الراعي فليتركوا الظلم هم انفسهم عن مالك ا بن دينار انه جاء في بعض كتب الله ا ل س ا ب ق ة ان الله قال انا الله مالك الملك وملك الملوك قلوب الملوك بيدي قلوب الملوك بيدي فلا تشغلوا انفسكم بالدعاء على الملوك ولكن توبوا الي وعطفهم عليك, ولكن توبوا إلي وعطفهم عليك. ومن النصح لائمتنا الدعاء لهم بالصلاح و ا ل م ع ا ف ا ة والتوفيق والسداد وان يعينهم الله على ما ولوا وان يوفقهم لتطبيق ش ر ي ع ة الله عز وجل والعمل بكتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله سلم فقد قال الامام احمد رحمه الله لو كانت لي د ع و ة مستجابه لجعلتها في الامير لان صلاح ا ل ر ع ي ة من صلاح الراعي وصلاح الولاه من صلاح الوالي فلو كانت لي د ع و ة م س ت ج ا ب ة لخصصت بها الامير لعل الله ان يصلحه فيصلح بصلاحه ع ا م ة الشعب اما ا ل ن ص ي ح ة ل ع ا م ة المسلمين فانما تكون بامرهم بالمعروف و ن ه ي م عن المنكر وارشادهم الى خيرهم في اخرتهم و د ن ي ا ه وتعليمهم ما يحتاجون اليه من امور دينهم كل ذلك بالرفق واللين وان أ ن تنزل ل ك ب ي ر ة م ز ل الوالد ة وأن تنزل الصغير ة م ن ز ل ة الولد و أ ن تنزل النظير ة م ن ز ل ة ا ل أ خ فتتواضع للكبير وترحم الصغير وتتقرب وتتودد إ ل ى نظيرك ومثلك ولقد كان السلف الصالح رضوان ا ل ل ه عليهم يبالغ احدهم في النصح للمسلمين حتى يضر ذلك بدنياه كان بعض السلف الصالح يبالغ في النصح ل إ خ و ا ن المسلمين حتى يضر نصحه لهم بدنياه هو ومن احسن ا ل ا م ث ل ة في ذلك مراى الحافظ الطبراني رحمه الله عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه انه ارسل غلاما له الى السوق يشتري له فرسا فذهب الغلام الى السوق فاشترى فرسا ب ث ل ا ث م ئ ة درهم و أ ت ى بصاحب الفرس ليقبض الثمن من جرير فلما جاء الرجل صاحب الفرس والفرس والغلام ف ر س و ا ل قال الغلام لقد اشتريت هذا الفرس ب ث ل ا ث م ئ ة درهم فنظر جرير في الفرس ثم قال لصاحب الفرس للبائع المشتري يقول للبائع فرسك خير من ث ل ا ث م ئ ة أ ت ب ي ع ه ب أ ر ب ع م ا ئ ة قال لك ذلك قال لا فرس خير من أ ر ب ع م ا ئ ة أ ت ب ي ع ه ب خ م س م ا ئ ة قال لك ذلك قال لا فما زال يزيد ما زال يزيد م ئ ة ف م ئ ة حتى رفع ثمن الفرس الذي اشتراه مش الذي باعه رفع ثمن الفرس الذي ا ش ت ر ى من ث ل ا ث م ا ئ ة درهم إ ل ى ث م ا ن م ا ئ ة درهم ثم قال إ ن ي بايعت رسول الله على السمع و ا ل ط ا ع ة والنصح لكل مسلم ترى لو أ ن ك ل منا أ ن ز ل إ خ و ا ن ه م ن ز ل ة نفسه واحب لهم من الخير ما يحب لنفسه وكره لهم من الشر ما يكره نفسه هل نكون إ ل ا عالما أ ش ب ه بعالم ا ل م ل ا ئ ك ة و إ ن شئت ق ل نكون كما قال رسول الله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إ ذ ا اشتكى منه عضو تداعى له سائل الجسد ب ا ل س ه ل و ا ل ح م ة تقبل الله منا منكم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته